أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن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 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا ظالمين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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْءَآتُهُ مَا وَقَفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم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 آخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسمالهم ولذو أصحاب الجنة أن سلام عليكم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 فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أنفسهم وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَبْتَرُونَ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 نا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين.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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَاءَ لَكُمْ قُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً تَذْكُرُوا آلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم نزل الله بيان سلخان فانتظروا إن معكم من المنتظرين فأجيناه والذين معه برحمه من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 وَذْكُرُوا إِذْ جَالَتْكُمْ قُلَفَاءَ مِنْ بَعْضِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 ناس أشياء أهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبكاء والضرا إلَّا هم يضْرَعونَ ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن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 ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدين وإن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ رَأَيْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 أنكم لمن المقربين؟ قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين؟ قال ألقو فلما ألقو سحرو أعينا.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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتقرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرض لكم من خلاف ثم لا أصلبا أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والذم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلَمَّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا منهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هاغون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم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 30. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 31. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكترنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفشيلا لكل شيء فقذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدِ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِذْ لَنَا لَنَكُوْنَا من القاسرين، ولما رجع موسى إلى قومه غضبًا أسفًا، قال بسمة خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم.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 نبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن يكر ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانذجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن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 تَمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدْخُلُوا الْبَابَ تَجَدَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا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 فَلَمَّا نَتَىٰ مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا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 فَاقُلْ كِتَابِي أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِذَا لا نضيع أجر المصلحين، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تستكون.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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا وَهُوَ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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 هم يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمل لهم إن كيد متين، أو لم يتفكروا.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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنت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 أعلم الغيب لستكثرت من القير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي غلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آسيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعال الله عما يشكون. أيشركون ما لا يقلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء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 ألهم أرجله يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دع شركاءكم مك دون فلا تضير إن ولي الله الذينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قُدِ الْحَقَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْغُ فَاِسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ إن الذين إِذَا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ